أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ ٱرْبِغُوا ٱلْغُفْرَانَ وَٱلرَّحْمَةَ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ